بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فأما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا وما يغني عنه ماله إذا تردا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلاها إلا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى